يلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرحوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين 111. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم 112. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين 113. كلا بل آنعنا قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا 111. وقالوا عن ربهم يومئذ لمحجوبون 112. ثم إنهم لصال الجحيم 113. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا 119. كتاب الأبرار لفي عليين 110. وما أدراك ما عليون 111. كتاب مرقوم 112. يشهده المقربون 113. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك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 119. عينا يشرب بها المقربون 110. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون 111. وإذا مروا بهم يتغامزون 112. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا إِلَى ظَالِلٍ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَلِيَعُمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ